بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قر فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ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 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ دُنْدُمًا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك إن كل إلا كذبه رسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق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 لا سققر الجبال مظول سس ببحن بال العاش والشررا وَط مشور كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دقلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف م د غاب بون على ب فق بين ناب الحق وَلا تطط فق بين ناب الححق وَلا تطط وَ إلى السو الصرا إن هذا اخي له تسعون وتسعون نعجة ولي نهجة واحدة فقال اكفل ليها وعزني في الخطاب قَالَ قَدِضَ لَ مَكَ بِسُؤَالِ نَجَتِكَ إِلَ لعاجِف وَإِنَّ كَثَممُ مِنَقُلَ قَ إلَ يَبغبَ أَعْبَعُهُمْ عَ بَعْْضِل إِلَّا لَذينَ آمَر وَعَامِ الصَّالِ حَاتِ وَقَلُ مَاهُ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ لَأَنِ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 ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ كِتَاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّأُوا آيَاتِهِ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 عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قدوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنفق سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ عَدُوِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره وقاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض بردك هذا مغتسل بارد وشراب وَهَبن لَهُ أَهْلَهُ وَمِسْ لَهُم مَعَهُم رَرحْمَْ تَمْنًا مِن مِ وَذِك رَالِقُلأَبَ وَقُذ بِيدِكَ ضعْس صَضِب بهِهِ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 إِنَّ أَفْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرٍ دَاء وَإِنَّهُمْ إِذْنًا لَّمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَا وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِ وكل مِنَ الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ إِذَا نَظَرُوا فِيهِنَّ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُنَّ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر ما اب جهنم ما يسلونها فبئس المآب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 أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَؤٌ عَظِيمٌ أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا ما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 قَالَ يَا ابْنِ لَيْسَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إَِّا عبَدَكَ مِنْهُمُخُ صَيد قَالَ فَحَْحق وَحَحقأَأَول لأَمْلَ أَنَّ جَهنه النَّمَ مِنْ كَوَلَُّ تَبعَكَ مِنهُم أَدمَ